أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين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 يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر أُخْرَى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 ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنبادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم تُنَآ إِلَيَّ سَاجِدًا وَقائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ وَأَهَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 فَمَنِ اتَّقَى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُوقِظُ مَنْ فِيمَا ۖ لَّٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ اللَّهُ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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني, مثاني قشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فَمَن يَهْدِهِ اللهُ يَهْدِ به مَن يشاء و مَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا له من هاد أفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر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 اليس الله بعزيز في انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله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 إِذَا عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنُنذِرَ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا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 أجل مسمّد إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون شفاعة جميع له الك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لاستدوا به من سوء الا عذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر بعانا ثم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 قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سِيَأَةُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤَالَى سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 احسنا ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقولن اسي حسره على ما صرفتم في جم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 أَعْبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْهُ قَبْلَكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا عَمَلُكَ وَلَا تَقُونَنَّ الْخَاسِرِينَ بَلِ الله فاعبد وكن مِنَ الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراط حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين